وانا بعيد عنهم فلما صرت بين أيديهم ولمست حب قلوبهم وطيب نفوسهم ازددت حبا لهم يا اهل السودان الذين التقيت بهم في اماكن كثيرة سواء في السعودية أو في مناطق الخليج فلم أسمع والله إلا الثناء عليكم والمحبه لكم والرغبه في التواصل معكم واسال عدد من الاخوه عندنا سواء في السعودية أو في الخليج اذا سالته عمن عمل معهم من الاخوه السودانيين سواء في الشركات او الاطباء او غينهم والله لا اسمع الا الثناء عليكم والمدح لكم واسال الله تعالى ما جعل لكم المدح والثناء بين الناس أن يجعل الله تعالى لكم المدح والثناء عنده في السماء وقد رأيت اعدادا كبيره من الاخوه السودانيين رايتهم في اوروبا في الخارج فرأيت والله تميزا في الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى رايت تميزا ايضا في الذكاء والعلم رايت عددا منهم اطباء في مستشفيات في بريطانيا وفي غيرها من الدول ورأيت منهم التميز والتمسك بالإسلام ورايت الاخوه السودانيين فعلا يعطون من الصوره الحسنة للمسلم المتمسك بدينه المتقن لحرفته رايت منهم شيئا والله إن الإسلام يفتخر به فاسال الله ان يحفظ السودان وان يحفظ اهله واسال الله ان يصب عليكم الخير صبا صبا وان يئل على عيشكم كدا كدا واسال الله أن يديم امنكم في دياركم اسال الله ان يديم امنكم في دياركم وان يالف قلوبكم واسال الله أن يحفظ السودان من كيد الفجار وشر الاشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اسال الله أن يحفظ السودان واهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين امين يا رب العالمين واشهد الله ايها الاخوه الكرام على حبكم وعلى الرغبة في التواصل معكم واسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوت الله نترو كتاب الله ونتدارسه بيننا اسال الله تعالى ان يجمعنا يوم القيامة في جنه مع المتقين الابراء والشهداء الاطهار ومع انبياءه ورسله يا رب العالمين ايها الاحبه الكرام ساتحدث معكم خلال هذه الدقائق عن عباده من اعظم العبادات كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعلها على كل احواله هذه العبادة مع عظم أجلها وكثره ثوابها الا انها لا تحتاج من الانسان ان يستقبل القبلة لفعلها ولا تحتاج منه أن يفعلها في جماعة ولا تحتاج ان تنفق مالا لها ومع ذلك رتب الله تعالى عليها اجرا عظيما هذه العبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاه وامر بفعلها بعد انتهاء الصيام امر بفعلها قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه امر بفعلها قبل النوم وبعد الاستيقاظ منه امر بفعلها قبل دخول البيت وعند الخروج منه أمرك قبل دخول الخلاء وعند الخروج منه أن تفعلها هذه العبادة هي التي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اراء ونبئكم بخير اعمالكم أزكاها عند ربكم ارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضرب اعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل التسبيح والتهليل لا يعجز عنه احد الكبير والصغير الغني والفقير الرجل والمرأه الفارغ والمشغول العالم والجاهل كلهم يستطيعون ان يتعبدوا بهذه العباده لما اقبل رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما عند الترمذي قال يا رسول الله إن شرائع الاسلام قد كثرت عليه فاخبرني بشيء اتشبث به يقول علمني شيئا فاضلا حسنا اتمسك به والزمه فما بختار النبي صلى الله عليه واله وسلم من العبادات ليدله عليه قال له عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال عليه الصلاه والسلام لقيت ليله اسري أبي ابي عليه السلام فقال لي يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان الجنه أرض صالحه للزراعه وانها قيعان وان غراسها كيف أستطيع أن أجعل لي غرسا في الجنة قال وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر كل من قال ذكرا من هذه الانكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنه فالاسلامي اخواني يعلم انها عباده عظيمه لذلك امر الله تعالى بها بعد أكثر العبادات ذكر الله تعالى الصلاه وقال جل في علاه فإذا قضيتم الصلاه ماذا نفعل فاذكروا الله قياما وقعودا طيب وبعد الافاضه من عرفات قال جل وعلا فإذا افضتم من عرفات ماذا نفعل فاذكروا الله عند المشعر الحرام طيب وإذا انتهينا من الحج قال جل وعلا فايذا قضيتم مناسككم ماذا نفعل فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو اشد ذكرى عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم ثم قال جل وعلا لتكمل العده عده رمضانيتكبروا الله على ما هداكم فامر وتعالى بالذكر في مثل هذه المواطن بل امر الله تعالى بالذكر حتى في احلك المواقف في اذرار الكتاب وقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ودائما اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعنها سمعك فاما خير تؤمر به واما شر تناعه دائما بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اما امر يا ايها الذين امنوا ها يا ربي لماذا تأمرونا اقيموا الصلاه يا ايها الذين امنوا ها يا ربي بعد يا ايها الذين امنوا هي نداء فاجب النداء واستمع بعده ما هو الامر او النهي هنا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ها يربي بماذا تأمرنا او مما تنهانا اذا لقيتم فئه فثبتوا اذا لقيتم فئه في القتال اثبتوا طيب ما الذي يعيننا على الثبات قال الله الأمر بالذكر مدح الله تعالى به المؤمنين الذين يذكرونه كثيرا ليست العبره أيها الأفاضل أن تذكر الله فقط لا إنما العبره أن تذكر الله كثيرا فإن ربنا جل وعلا وصف المنافقين انهم يذكرونه ومع ذلك ذمهم لأنهم يذكرونه قليلا لكن لما ذكر الله المؤمنين وصفهم بالذكر الكثير قال الله جل وعلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى الناس النَّاسَ وَلَا الله إلا ماذا مَا دَخَلَ مَدْحًا لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ جَلَّ وعلا يا أيها أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَا يَرْبِي أنت تنادينا فبماذا تأمرنا اذكروا الله كم نذكرك يا ربي 100 200 300 اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فانت مأمور بالذكر على كل احوالك كما قال جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فأمر الله تعالى بذكره على كل الاحوال سواء كان المرء قائما او كان قاعدا أو كان على جنبه كان مضطجعا يمره الله تعالى بالذكر في كل هذه الاحوال الذكر ايها الاخوه الكرام يعطي الانسان قوة في بدنه يدل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عن فاطمة لما تزوجها كانت فاطمة تتعب من عمل البيت فهي تطحن بالرحى تطحن بالرحى وهي تجلب الماء من البئر وهي تجمع الطعام للفرس فكانت تتعب فقال لها علي رضي الله تعالى عنه الا تريدنا خادما قالت كلا قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فالتمسي من خادما جاءه سبي يعني وقعت معركه بين المسلمين والكافرين فانتصر المسلمون واسروا مجموعة من الكفار فيصبحون سبيا خدما وبالمناسبه ايها الافاضل التعامل الاسلامي مع اسرى الحرب هو اعدل انواع التعامل بمعنى نحن عندما يرتمع مجموعة من الاعداء الكفارنا اعداء ياتون يقاتلوننا فيخرجون من ديارهم ويتركون أموالهم وابنائهم يفارقونها وياتون هاجمين علينا فنحن خرجنا اليهم واقاتلناهم دفاعا عن انفسنا فلما وقع القتال بيننا وبينهم وانتصرنا عليهم منهم من قتل ومنهم من صر ومنهم من ثبت في القتال حتى اسرناه أصبح اسيرا طيب ما هو التعامل الشرعي مع هذا الاسير هل نطلقه نعيده إلى اهله لياتي يقاتلنا بعدها بزمكلا طيب هل نضعه في السجن فنتكلف اطعامه وشرابه وعلاجه وسكنه نفق عليه ربما 60 70 سنه حتى يموت هذا ايضا ليس حكمه ان تجمع سجنا فقط تطعم وتسقي حتى الموت هذا يكلفك ويكلفهم ايضا ماذا تفعل الحل هنا اما الفداء مبادله اسرى باسرى او مبادلتهم بمال او ان يصبحوا رقاء عند المسلمين وأمر الله تعالى بالاحسان الى هؤلاء الرقاء وامر النبي عليه الصلاه والسلام بالاحسان اليهم من كان عنده رقيب فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيق فينكلفه اعان وايضا إذا وقع المسلم في بعض الامور وجب عليه أن يعتق من الرقيب وإذا وطئ الرجل امراته في نهار رمضان يعتق منه اذا قتل خطا اعتق منه اذا حلف على يمين وحنف يعني لم ينفذ يمينه سن له ان يعتق منهم أيضا ويجب عليه أن يعاملهم احسن التعامل وان يترطف معهم وان لا يكلفهم ما لا يطيقون لكن تعال انظر إلى تعامل اليوم انواع الاعداء مع الاسره المسلمين طبعا نحن نتكلم عن الاسره الذين خرجوا تركوا ديارهم واكبر قاصدين قتلها أما لو أن المسلمين غزوا مدينة من المدن فانهم لا يجعلون أهلها ارقاب لكن عندما نتكلم عن من كان قصده ان يقتلني وترك اهله وماله وبلده لاجل قطري فهذا اذا لم يمت في القتال ولم يفر واسرته فانه يكون رقيقه لكن تعال انظر اليوم إلى الاسرى ماذا يفعل الكافرون اليوم بالاسرى انظر الى تعامل مثل الامريكا مع الاسرى في غوانتانا كيف بتتعامل معهم تعامل لا تتعامل به مع الحيوانات انظر ماذا تفعل اليوم اسرائيل أو غيرها ماذا يفعلون بالاسرى أو سجون أمريكا المنتشره في العالم السرية منها والعلنيه كيف تتعامل مع الاسرى انواع الاذلال وانواع التبذ وعدم المحافظه على حقوق الانسان وعدم العنايه بهم لا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في علاجهم وربما جعلوا القاذورات يعني تجثم عنده في غرفهم ولا, ولا ولا تخرج من عندهم اياما حتى تنتشر بينهم الامراض لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما انتصر في معركه بدر وجاء اليه صلى الله عليه وسلم ب70 أمر امر بالإحسان إلى الى يقول مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالاحسان إلى الاسرى قال فكنا نحرسهم حراسه يقول فكان يؤتى الينا بالطعام الطعام الذي يؤتى به الى هو, هو الطعام نفسه الذي يؤتى به للاسرى يعني لا يعطى للحراس لحم ويعطى للاسرى مثلا خبز يابس لا انما الطعام نفسه يؤتى بكميه لكم ايها الحراس وفي الوقت نفسه لهؤلاء الاسرى دب قل فكان ينسى الينا بالتمر والماء واللبن والخبز فكان الصحابه الحراس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرهم بالاحسان الى الاسرى ماذا كانوا يفعلون كان الحراس يعطون الاسرى التمر واللبن وهم ياكلون الخبز اليابس والماء الحراس المسلمون فكان الاسرى انفسهم يحرجون يقولون يعني انتم تعطونا التمر واللبن اطيب الطعام وانتم تاكلون الخبز اليابس والماء وانتم الذين اثرتونا وانتم الان الرؤساء علينا ونحن خجنا من ديارنا لقهركم وكان الصحابه رضي الله عنهم يقولون لهؤلاء الاسرى قد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحسان اليكم فليحنوا نحسن الي لذلك انظر حتى إلى الاسرى الذين يئثرون في البلدان المسلميه كيف يتعامل باحسن التعامل انا رايت اعداد من دخلوا السجون في بلدان المسلمين واذا به بعد سجنه لفتره لاي سبب سجن واذا به بعد سجنه بفترة يدخل الإسلام بل عدد منهم يدخل في الإسلام ثم يبدأ يراسل اهله في بلده فيدخل بعض اهله في الإسلام بمراسله يذكر لهم لطف المسلمين في تعامله في التعامل معه واحتفاءهم به وكيف يعطونه حقه ويعاملونه احسن التعامل فقال علي رضي الله عنه في هذه القصه قال لي فاطمه رضي الله عنها قال ان أباك قد جاءه اليوم سبي فذهبي تلتمسي منه خادما مرت فاطمه رضي الله عنها الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخبرت وطرقت الباب ففتحته لها عائشه ورحبت بها وجلست اليها فاخبرتها فاطمة انها تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما فقالت عائشه اخبرت الى جاء النبي عليه الصلاه والسلام اخبرهم رجع النبي عليه الصلاه والسلام آخر الليل كانا متعبا فلما رجع قالت له عائشه يا رسول الله قد كانت ها منا فاطمه قال وما تريد قالت يا رسول الله ذكرت انها تتعب وانها تريد خادمه فالنبي عليه الصلاه والسلام من اهتمامه باهله لم يقل عليه الصلاه والسلام نعم هذا موضوع عادي وهو موضوع غير مهم أنا سوف اقابل عليا في صلاه الفجر واساله عن الموضوع لا لم يقل ذلك انما من شد اهتمامه عليه الصلاه والسلام من شدة اهتمامه باهله خرج عليه الصلاه والسلام من لحظته إلى بيت عليه وفاطمه في الليل ينظر ويقضي لابنته حاجتها وهذا هو الاخوه الكرام دليل على أن الأب حتى لو زوج ابنته فلابد أن ان يستمر اهتمامه بها بعض الناس اليوم مع الاسف إذا تزوج ابنته ظن انها كانت حملا ثقيلا يحمله على ظهري حتى ناء به ظهره وتعب فلما زوجها القى الحنة عن ظهره وقال لزوجها خلاص كل الموضوع عندك انت المسؤول عنها فلا يقضي لها حاجه ولا يساعدها في موضوع ولا يحسن اليها بل بعضهم ربما تتزوج ابنته لرجل فقير وهو غني ويحسن إلى اولاده الذكور وربما اعطاهم شقق واعطاهم بيوت واعطاهم ربما أيضا سيارات وابنته مع زوجها الفخير على اسوء حال ويقال مسؤول عنها زوجها كذلك انت مسؤول عنها لماذا يستمتع اولادك بمالك ويناس استمتع ربما بعض الفتيات تتمنى أن يتوفى ابوها حتى ترث من ماله ما تستمتع به قبل أن يفنيه اخوانها لذلك يجب على الرجل أن يحسن الى ابنته كما يحسن إلى ابنائه فالنبي صلوات ربي السلام عليه هنا خرج بابه وامي صلى الله عليه واله وسلم خرج من لحظته الى بيت علي وفاطمة خرج ينظر في شانهما فلما اقبل صلى الله عليه وسلم وطرق الباب وفتح له يعني اجن له اهل البيت بالدخول فدخل صلى الله عليه وسلم جلس بينهما ثم سال فاطمة عن مجئها قالت نعم انا اتعب واطحن بالرحى و احمل القربة على ظهري من البئر انا اريد خادما وقال علي الصلاه والسلام وهو ينظر الى بنته وفلذة كبده وينظر الى علي رضي الله عنه وعلي هو صهره وابن عمه وقد تربى في بيته علي الصلاه والسلام وقال علي الصلاه والسلام لهما افلا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم يعني انا لم اعطيك خادما لا انا ساعطيك احسن من الخادم افلا ادل على ما هو خير لكما من خادم قال بنا وقال عليه الصلاه والسلام اذا اخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 سبحان الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 كم المجموع 100 قال فان ذلك خير لكما من قادم يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمت هذا الذكره فلم اتركه ابدا فكينه ولا ليله صفين تلك الليله التي اشتد القتال فيها على علي قال ولا ليله صفين يعني حتى في اثناء القتال لما اراد ان يغفو اغفاءه سريعه ينام نوما يسيرا قالها الذكر قبل اغيانه هذا يدل لي على فضيله كثرة الذكر وانه يعطي لسانه فعلا قوه في بدنه والذكر الكثير هو صبته المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات ذكر الله تسع صفات لم يقل فيها كلمة كثيرة الصائمين والصائمات لم يقل للصائمين كثيرة والمتصدقين والمتصدقات لم يقل للمتصدقين كثيرا لكن لما جاء عند الصفه الاخيره قال جل وعلا والذاكرين الله ايش كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما لاحظت لما وصف الله تعالى المؤمنين بالذكر وصفهم انهم يذكرونهم كثيرا الذكر يحمي الانسان من تسلط الشياطين عليه سحر اصابه بعين اصابه بجان تعرض بمس كل هذا يحميك منه الذكر يدل على ذلك ما رواه البخاري ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم جمع بين يديه صدقات التفت صلى الله عليه وسلم الى اصحابه يساله من يحفظ لنا هذا المال من عنده استعداد يحفظ هذا المال اياما حتى نوزعه فقال ابو هريره انا يا رسول الله اخذ ابو هريره رضي الله تعالى عنه ومضى الى بيته ووضع المال وجعل يحرس جوال الليل يقول ابو هريره رضي الله عنه فلما أظلم الليل واذا بحاث يحث من الصدقه شعرت أن هناك من يأتي ويحرك المال ليسرق فقام ابو هريره الي وامسك تسرق اموال المسلمين لارفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك السارق يا ابو هريره انا مسكين وفقير ارجوك اتركني خلاص ما ارجع قال ما ترجع قال خلاص توبه اتركه ابو هريره ثم صلى ابو هريره الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي والصحابه وسلم قال ما فعل اسيرك البارحه الذي اسرته امسكته البارحه ايش اخباره ما قال يا رسول الله زعم انه لن يعود فتركته وقال صلى الله عليه وسلم كذبك سوف يعود فلما كانت الليله الثانيه بقي ابو هريره عند المال عند المال واذا بهذا الحاثي يسرق قفز ابو هريره وامسك لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا مسكين وفقير وعندي بنات واتوب لا ارجع ابدا رحمه هو تركها فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاه والسلام ساله يا ابا هريره قال لبيك قال ما فعل اسيرك البارحه قال يا رسول الله زعم انه لن يعود فتركته قال كذبك وسوف يعود جلس ابو هريره الليله الثالثه عند المال يحرس اذا به السارق يس قفز ابو هريره في ظلمه الليل وتعلق به قال السارق انا مسكين اتركني قال ما فيه اتركني لارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا امسكك حتى يؤذن الفجر ثم يقضي النبي عليه الصلاه والسلام فيك بما يغني في السارق قال اتركني قال ما فيه اتركني يا ابو هريره عندي بنات وايتام ما في بنات وايتام وتعلق به حاول ذلك السارق وانا تخلصت لم يستطع فلما راى السارق أنه ماخوذ لا محاله يعني ابو هريره ماسكه ماسكه لم يرضى ان يتركه لما راى انه لم يستطع ان يتخلص قال ذلك الحرام لابو هريره يا ابو هريره اتركني واعلمك كلمات ينفعك الله بهم ما شاء الله الحرامي سيحدث على الصحابه ترى بعض الناس حرامي ويتفلسف ذكروا أن لصا قفز في بيت واقبل إلى خزنه حديد خزينه مال حديد واستطاع ان يكسرها ويسرق ما فيها فلما أوقف امام القاضي قال له القاضي أنا لا أعجب من كونك سارقا ولا اعجب من حبك للمال ولا اعجب أنك سرقت لكني اعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد كيف استطعت ان تكسر الحديد وتسرق المال كيف استطعت فقال هذا السارق يا ايها القاضي قال نعم قال أما سمعت قول الشاعر انا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد الا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد فقال القاضي ما شاء الله الأخ داوود عليه السلام وامنا له الحديث يعني من شده تقواك الله جعل الحديد لينا بين يديك يا كذاب ثم أمر به بفعوك فبعض الناس يسرق ويبحث عن مخرج ومثل ما ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة ذكر النشاب طالب علم اراد أن يسافر الى بلد اخر ليطلب العلم واقبل الى قافله هذه القافله يسافر مجموعه من الناس مع بعض منهم تجار منهم اقوام يسافرون لصله أرحامهم منهم ناس يسافرون للعلاج منهم طلبة علم انواع فساركب مع هذه القافلة على دابه ومعه كيس فيه كتبه وكان فيه ملابس ومسافر في هذه الاثناء هجم عليهم اللصوص وقطعوا الطريق عليهم وسرقوا جوابهم الابن الذي يركبونها وسرقوا متاعهم حتى من شده جشع اللصوص سرقوا حتى ملابسهم التي عري صار الناس بسراويلهم ليس عليهم ما يسترهم ما عليهم الا طاويد ف لما جلس هذا وبسرواله والناس بسراويلهم والنصوص يقسمون المال بينهم جلس يتفكر يعني هو لم يهتم بملابسه ولم يهتم بدابته إنما اهمه الكيس الذي فيه الكتب نحن اليوم انت لو يكون عندك مثلا كتاب رياض الصالحين ثم يضيع منك استطيع أن تشتري كتابا بدله لكن هم في السابق كان كانت الكتب عندهم يكتبونها بايديهم فالكتاب بالنسبه اليك احد اولادك قد كتبه بخطه وفي تعليقات فهو يحتاج اليه فلما يعني جعل الشاب يفكر انا كيف احصل على على كتبي فقام هذا الشاب إلى قائد الرؤساء الى كبيره ولم تقدم من قال له النص ارجع وان قتل طيب اسمع مني كلمة قال ماذا تريد قال انتم سرقتم شيئا يضرني ولا ينفعكم قال كيف يضرك ولا ينفعنا كل الذي عندنا ننتفع به نبيعه قال لا انتم سرقتم مني كيسا فيه كتب هذه الكتب ان جملات تنتفعون بها ولن تجدوا احد يشتريها من العوام انا تعبت على هذه الكتب اعطني كتبي واخذ كل شيء املك وقام هذا اللص ونظر في الكتب فغطى وجهه بهذا الشال ثم اعجب بالشال وقال اعطوه ملابسه صعب الطالب علمه يبقى على من غير ملابس اعطوه ملابسه فاعطوه الملابس ثم قال اعطوه دابته فاعطوه الناقه الشباب الان ملابس وناقهه ثم هذا اللص اخذ مجموعه من النقود للشب ايضا هذه دنانير هديه لك فقال الشاب لا هذه اموال حرام ولا يجوز ان اخذ منها فقال اللص والله ان هذه الأموال احل لنا من المطر المطر حلال كل الناس يجمعون منه فيقول ان اموال حرام كما ان المطر اصبر الله الان سرقتها امامي والناس هؤلاء اصحابها بين يدي وتقول ان انها حلال وقال له هل تريد أن اعطيك الدليل على ذلك قال له تعال اجلس فجلس الشاب بجانب اللص فنادى هذا اللص احد التجار قال تعال فاقبنا تاجر اليه قال انصله تجارتك في ماذا قال النص انا تجاري في الذهب والفضة فقال ام لو كان عندك ستون جراما من الذهب وعندك 700 جرام من الفضه وقبل أن يحول عليها الحول زاد الذهب الى جرام هل تزكيه ام لا الان النص يسال فقال التاجر ها والله ما ادري قال طيب اذا كان عندك ذهب مستعمل وعندك ذهب جديد هل تضمهم البعض في الزكاه ام كل واحد وذكيره وحده قال ها والله ما ادري قال يعني انت ما تطلع رجع الاخر قال ما تجارتك قال انا عندي ابل وغنم قال لو كان عندك ال وقبل النهايه انا اتت ناقه هل تحسبونها مع الزكاه الاولى في بلوغ النصاب ام نصاب جديد قالها والله ما ادى هذا النص كان طالب عنده ثم اكتشف طلب العمه يوكل عيش فيعني امتهن السرقه سرقها طلع فلوس قام طالب علم يلقي محاضرات ويمشي هذا ما... ما تاكل عيش يعني فيمكن كان طالب علم ومحول انتبه على نفسك يا شيخ لا تغلط انت, انت عاجبنا شيخ ما ندري يا شيخ ف رجع اللص فنادى الثالث قال ما تجارتك قال انا في الملابس فزقله عن اشياء تتعلق بالزكاه فصار انه ما يزكي فالتفت النص الى الشاب وقال له هل رايت هؤلاء قال نعم قال هؤلاء تجار لا يؤدون زكاه أموالهم فالله يعاقبهم أن يجعلنا ناتي ونسرق اموال عقوبهن لذلك الاموال حلال شوف كيف بعض الناس اذا اراد ان يسرق مثل بعض الناس لو أراد ان يسرق من عمله من وظيفته أراد ان يسرق شيئا فلا يسرقه صراحه هكذا لا يقول في نفسه هذا المال حلال لي لاني أصلا قبل شهرين اشتغلت زيادة ساعه ولم يعطوني عنها مال فهذا المال مقابل ذلك أو لأنني قبل كذا فعلت كذا وكذا ولم يعف قد يبدا يبحث لنفسه عن مخارج فهذا النص الآن عند أبي هريره رضي الله عنه يقول أنا ساعلمك كلمات ينفعك الله بهم قال ابو هريره ماذا تعلمني فقال لسه إذا اخذت مضجعه إذا وضعت راسك لترام فقرا آية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح اقرا آية الكرسي انه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ابو هريره معي درس ويعطيني يعني فائده عند قراءه ايت الكرسي ثم تركه ابو هريره وصلى ابو هريره الحجره وراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه قال يا رسول الله زعم انه لن يعود فتركته وزعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن قال وما علمك قال زعم اني اذا قرات ايه الكرسي عند النوم انه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام يا ابا مريره صدقك وهو كذب صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب يا ابا هريره اتدري من صاحبك منذ ثلاث ليال تدري من هذا الذي مدارك ثلاث ليالي وانت كل مرة معه في عراض قال من يا رسول الله قال لي صلى الله عليه ذاك الشيطان فالشيطان ايها الاخوه الكرام إذا كنت ذاكرا لله يفر منك ولا يستطيع الاقتراب منك كما قال الله جل وعلا فذكروني اذكركم اذكروني باللساناتكم اذكركم عند مرضكم فاشفيكم اذكركم عند فقركم فاغنيكم اذكركم عند ظلمكم فانصركم فذكروني اذكركم وقال عن انصاره والسلام يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وقال الله جل وعلا عن قوم نسوه فلم يذكروه قال سبحانه وتعالى عنهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فلم يسبحوه ولم يحمدوه ولم يذكروه فنسيهم يدعونه عند مرضهم فينساهم يدعونه عند فقرهم فينساهم نس الله فرقا ذكر الله تعالى في كتابه خبر رجلين احدهما كان ذاكرا لله والاخر كان معرضا فانتفع الاول عندما وقع في الكربه ولم ينتفع الثاني الأول هو نبي الله تعالى يونس عليه السلام يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه الى التوحيد ونبذ ما يعبدون من دون الله فلم يستجيبوا فضرب يونس عليه السلام إلى سفينه في البحر الى قارب واشار لهم اركب معه ومضى ف هذا القارب الصغير ثقل باصحابه القارب ما يركب فيه الا مثلا اربعه او خمسه وقد زادوا فثقل فعملوا قرعه يلقوا واحدا منهم فعملوا قرعه مرارا وقعت على يونس عليه السلام كما قال الله فساهم يعني ساهم يعني قرع معه فكان من المدحضين خذر في هذه القرعه ووقعت عليه فالقيا في البحر قال الله جل وعلا فالتقطه الحوت قال الحسن المصري اوحى الله إلى الحوت الا تجرح ليونس جلده ولا تكسر له عظما التقطه الحوت نزل الحوت إلى قاع البحر فسمي عيونس تسبيح الحصى قال الله فنادى في الظلمات ظلت بطن الحوت وظلمت الليل وظلمة البحر فنادى في الظلمات لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ارتفعت الدعوات للسماء وقالت الملائكه يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبه من هذا يا ربي هذا الصوت نسمعه دائما يسبحك ويحمدك ويذكر هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض الغريبه من هذا يا ربي فقال الله تعالى هذا عبدي يونس قالت الملائكه يا ربي افنا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء قال الله تعالى بل ثم قال جل وعلا على يونس فنولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه إله يغني بعد ميون له في السابق تسبيح وتحميد وذكر وصلاه وعباده لنبت في بطنه لم يبعث لكن فرعون لما تراطمت عليه الامواج وجعل ينادي يقول آمنت ان هنا اله إلا الذي آمنت به بني اسرائيل وأنا من المسلمين ارتفعت دعوت فرعون الى السماء فقالت الملائكه يا ربي هذا صوت منكر من عبد المنكر هذا عمرنا ما سمعناه يسبح ولا هذا صوت جديد على ملائكة الرحمه لا يفترعون اصلا ما له تسبيح وحمد من قبل هذا صوت منكر من عبد منكر قال الله تعالى هذا فرعون ثم نزل جبريل الى قعر البحر وصار ياخذ من طين البحر ويضع في فم فرعون وقال الله تعالى لفرعون الان الان الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يقول الله لفرعون الان تسبح وتهلل الآن تذكر الله في العون اليوم ننجيك ببدنك تكون عبره في حياتك وبعد مماتك فدل هذا اخواني على أن الإنسان اذا كان كثير الذكر يكون له عند الله تعالى مقام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فف انقطع السهم طرف اصبعه فقطعه فقال حس حس كلمه يقولها الناس عند التفاجب بشيء مثل ما تقول انت اي او اح كذا فقال هو حس وقال صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينبرون لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون ليس لان كلمه بسم الله هي افضل الذكر لا افضل الذكر ان اقول لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له وله الملك والحمد وله سي القدير لكن لانك لو قلت بسم الله لدل على أن القلب معلق بالله فاول ما تفاجئ بشيء ذكر الله فهذه يدل ايها الاخوه الكرام على أهمية ان يقول الانسان دائما تسبيه يذكر والاستغفار وبقوله عليه الصلاه والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ويقول في ابي وامي الصلاه والسلام من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار ده اللي هذا على ان الاكثار من الذكر له فضل وله مكانه وله علو شاني عند ربنا جل وعلا إذا كان الانسان فانا الدائم الذكر سبحانه وتعالى الذكر انوار منه ذكر مقيد مثل مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام من قال, من, من قال في دبر كل صلاه سبحان الله ثلاث وثلاثين بعد الصلاه والحمد لله ثلاث والله اكبر ثلاث هذه 99 ثم قال تمام ال لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو شيء كير. حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر هذا قبله بعد الصلاه المفروضة ويقول عليه الصلاه من توضى ثم قال أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقوله بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنه الثمان يدخل من ايها س هذا ايها الأفاضل ايها الكرام يقال أيضا بعد الوضوء سواء كان نافله او فريضه وهناك ذكر ايه الكرسي تقال بعد الصلاه عند الترمذي قال عليه الصلاه والسلام من قرأ ايه الكرسي بعد كل صلاه مفروضه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت دل هذا على فضلها ايضا ف هذه الاذكار لها فضلها وهناك اذكار عامه مثل من قال سبحان الله والحمد لله وغفرت له دخلته الجنه ما قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد كل شيء قدر في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنه وحطت عنه 100 سيئه وكانت له عدل عشر رقاب من ولد اسماعيل وكانت له خرزا من الشيطان يومه ذاك ولم يأتي أحد افضل مما جاء به الا رجل قال مثل رمضان او زاد علي هذا ذكر تقوله بعد الصلاة تقوله عند نومك تقوله في أي وقت يكون لك أجر خرى ولا يجوز للانسان ان يخصص اذكار من عنده بمعنى مثلا الانسان إذا عطس يقول الحمد لله طيب لو انسان صار كلما عطس يقول الحمد لله رب الغفر لي دائما جعلها قرينه بالحمد لله نقول انت مبتدا قال استغفر الله انا اجرب المغضره نقول نعم لكن لم يرد ربط هذا الدعاء بهذا الفعل لذلك لما جلس عبد الله بن عمر جلس اليه رجل فذلك الرجل عطس فقال ذلك الرجل الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله فسكت عنه ابن عمر فلما كان بعد قليل عطس الرجل مرة أخرى فقال الرجل الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وقال انه ابن عمر وانا اقول اللهم صلي وسلم على رسول الله واشهد انك مبتدع قال لماذا تنهاني أن اصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام قال صلي عليه لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس يقول الحمد لله فقط لاننا يا جماعه لو فتحنا باب ان كل انسان يزيد اذكار من عنده اختلطت البدعه بالسنه يعني واحد إذا عطس قال الحمد لله وصلاه على رسول الله جاء واحد ثاني وزق الحمد لله وصلاه على رسول الله رب اغفر لي وصار اولادك يظنون أن الذكر هو بهذه الصوره الجديدة اغفر لي فيختلط السنه بالبدعه وياتي انسان مثلا وكلما فرقع اصابعه فرقع اصابعه قال مثلا مثلا يا رب سامحني عن ذنوبي كلما فرقعها نقول كل هذه بدعه قال لي ماذا يا اخي انا ادعو الله نقول ادعوا الله أن يسامحك عن ذنوبك ليس عندما تفعل فعل معين لأن اولادك لما يرونك تفرقع اصابعك وتدعو بهذا الدعاء سيظنونه ذكر يقال عند فرقعة الاصابع تخلط الاسم بالبدع لذلك ما يجوز نؤلف من عندنا شيء من الادعيه نربطها بافعال معينه ولا يجوز أيضا أن نذكر الله بطريقه نخترعها لو جاء انسان وقال انا سأقول سبحان الله والحمد لله 100 نقول بارك الله فيك هذا لها فضلها بن الله له بيتا قال لكن سأقولها وانا واقف في الشمس على قدم واحدة قلنا لو لماذا قالتت يكون اكثر عبا واكثر اجرم نقول هذه بدعه لماذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر ولم يقشف أن تكون احسن منها يعني انت بينما تبدع من عندك تبدا تفكر وتقول انا سافعل كذا وكذا والله من عندي لا تختنع لا تخترع اشياء من عندك أو يقول والله انا ساهز راسي عند الذكر أو ساقوم اقعد وانا اذكر الله نقول لو كان خيرا لسبك لسبقك اليه رسول الله الله لكن ما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يهتز عند الذكر وسلم لم يقف الشمس عند الذكر وما دام انه وسلم لم يفعل هذه الامور الجديده عند الذكر لا يجدر تفعلها وذكر فقط الله سبحانه ان ان تذكرين الله كثيرا على كل احوالنا اسال الله جعلنا من الذاكيرين له في قيامنا وقعدنا وعند اتجاهنا اللهم انا نسالك عيشه سعده اللهم انا نسالك عيش, عيش سعداء وموتى شهداء والحشر الاني ومرافقه الانبياء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم انا نسالك يا حي قيوم ان تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم داوي جرحاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رميهم اللهم صوب 아راءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ارحماك بهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نسألك أن تنزل رجسك وغضبك وعذابك على عدوك وعدوهم اللهم أمننا عذاب قدرتك في عدوك وعدوهم اللهم من أصاب إخواننا بقتل أو تحريقي أو أو غيره من الأذى اللهم فآلنا فيه عذاب قدرتك يا قوي يا عزيز يا بالعالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا لأن ليس لهم غيرك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك لهذا البلد الطيب اللهم اني اسالك للسودان أن تحفظ اهلها وتحفظ بلادهم بحفظك وان تكلاهم برعايتك اللهم من اراد السودان او اراد اهلها بسوء فرد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم اللهم بارك لهم في حموالهم اللهم بارك لهم في انفسهم اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا العيشهم كددا كددا يا رب العالمين اللهم أغنهم بفضلك عما يسيق اللهم أغنهم بفضلك عما يسيق اللهم بارك لهم في اموالهم وبارك لهم في انفسهم وبارك لهم في أرضهم يا رب العالمين يا حي قيوم يا ذا الجلال اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اشكركم على هذا الحضور اشكر الاخوه الكرام ايضا في قياده القوات المسلحه اشكر لهم زام الله خير الاخوه الضباط الكرام وايضا الاخوه في الاداره المختصه بانهمه هذه المحاضرات وايضا اشكر حقيقه الاخوه في قناه طيبه هو اخي وشيخي الشيخ عبد الحي والشيخ ماهر ولكلهم جميعا اسالون الجزاء للجميع خير الجزاء على اقامه مثل هذه اللقاءات المباركه في هذا البلد الذي يملأ قلوبنا حبه والله ونسال الله ان يحفظنا واياكم ان يجمعنا واياكم في جنه يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ايها